كريزي بادي من هنا لا لا. هل تتنسى بي في فرق عمل في في فرق عما في القواعد في هو ما قابلت على الانستغرام لا بس لك اني لم يكن الخط من اصله يمكن وخاف من اصله جميل امم فالتنمق فيه يزيد مثل نزل له صوته ردي وذرتل المسالم ساعه يعني مثل ما قال نمزح يس اللي بيخ بي واحد بيخ, بيخ... انا اخشى انه واحد في انقلوا واحد بيخ الكتاب صغر الحرف المداله ما ب... مجلد صار صار شويه ايش صار الاهل يسمونه مسوده سبي تسويد في كبيره الخطوط عند أهل منها ما يسمى بخط التعليق التعليق والمشق بعضها يترك بعض الحروف أخياناً في خط التعليق والمشق تترك النقاط والشكل هذا الكل المتعجل من كتابته صور لي وخلينا نقرا من ها شتانكم انظر تكرر هنا ايش هذا سنت بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه على الباء الحامل هل النفقه او لنا ثلاثة على العلم يرحمهم الله في هذه المسألة فعن أحمد رحمه الله ومجره علي حنيثة وأحد القول الشافعي أن النفقة لها من أجله لأنها تجل مع اليسار والإحذار فكانت لها كنفقة الزوجات لأنها لا تسقط بمضي الزمان فأشفهت نفقتها في حياته وقال الشيخ التكييف بيه أنه ليس للحمل تأتيهم بهذا القول فإنهم ينفقون عليها حتى تنقض العدة سواء كانت حاملا أو حابدا استدفنا أصحاب هذا القول أيضا بقوله تعالى وإن كن ولا تحملهم أنفق عليهم قالوا ولم يقل أنفق على الحمل وعلى هذا فتكون النفقة للحابق للأجل الحمل والقول الثاني وهو القول الثاني للشافع والرواية الثانية عن أحمد إستارها أبو بكر والسرقي والقاضي ورجحها الحافظ بن واجد الله بالطواعب أن الناس قد تجبر الحمد قالوا اننا تجده وجوده يشط وعن اضطائه بدلنا على انها لح ومعلوم ان ما كان عله للشط يكون هو محل الشط قال وليست عله الشط وقال وليست عله الشط كونها مطلقه أو مخسوفه فالعلّة الحكم أن في حملة يكون الحكم تابعاً لعلّة ولهذا قال تعالى حتى يضعن حملهم فعنّهن بعد الولادة مباشرة فقد يكون محموسات على الحمد بالتعب والوجع والارضاع ومع ذلك إذا وضعت الحمد فلا نفقة فدل هذا على أن النفقة للحمد لا لها من أجل قالوا ولأنها إن لم تكن حاملا فليس لها شيء وعليك الحمل الذي هو سرع الوجوب هو الذي تكون النفقة لها والقول الثالث أن النفقة تجلب الحمل ولها من أجل الحمل بكونها حاملا بولده فهي نفقة عليه لكومه أباه لا عليها لكومها زوجة وهو مذهب مالك واختاره شيخ صفي الدي وقال هو أحد الحولين بمدهب الشاب إنه أحد واستدل اصحاب هذا القول بقوله تعالى وان كننه لا تحملن فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعنكم فاهينهن اجورهن فجعل اجر الارضاع علاما وجبه حق لنفقه الحامل ومعلوم أن اجر الارضاع يجب على الابي بقوله اداء ذلك نفقه الحامل فبعد هذا يظهر والله اعلم ان اضطر بالدليل هو القول الثاني وهو ان النفقه تجب للحامل وذلك أنه ظاهر القرآن ولأن الشكم يدور مع الذي وجوداً وعدماً وأما أصحاب القول الأول ففي كلامهم غراباً وذلك لأن هذه المرأة ليست بزوجة ولأنه فيما استدلي بي من القرآن استدلاله ناقص حيث أن يقمنوا بقية الدليل الذي جعل الله به غاية لهذا الإنكام وهو وضع الحمي وأما أصحاب القول الثالث فهم جعلوا المشألة قياساً على المرضعة المستعجرة وفي هذا فارق ضيّن وعليه الصفحيح والله أعلم أن الحامل إنما ينفق علينا الحمل وإنما لما كان لا طريق لنا إلى إيصار النفقة في الحمل إلا عن طريق تغذية لي بالأم صار الواجب الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل ويؤيد هذا أن كل إنسان ينسب إليه حمل امرأة يجب عليه الإنفاق عليها سواء كانت زودة أم غير زودة ومما يفيد العلم بهذه المسألة التأمل ببعض الثوائد والثمرات المترتبة على الخلاف فمنها لو أن مرأة دائم كانت حاملا وجاء عليها عيد الفطري فهذا على الزوج فطرة الحامل إن قلنا إن النفقة لها فيجب عليه الفطرة وإن قلنا يعني زكاة الفطر وإن قلنا أنه للحمل لم تجد الفطرة لأن إخوات الفطرة عنه مستحق من على خلاه وأما أصحاب القول الثالث فيقال لهم ماذا تتفجمون من الاشتماعين ولماذا وهكذا ومن أراد التوسع بالقواعد فليرجع إلى قواعد ابن رجل رحمه الله حيث ذكرت المرات من خلال في هذه المسألة ثم يكملها بالإقتناع على كتاب الإنصافي المرضاوي وهذا آخر البحث فما كان فيه من الله ما كان فيه من خصائف النفس المخصرة والله تبارك وتعالى أعلى وأحكى رسلة من العلم مني أسلم وقل الله على محمد وآله وفقد وصده <تصفيق> <تصفيق> الان الشيخ يقول متابعيه في الانصاف يعني ما في زياده انه <تصفيق> يقول اتابعه في الانصاف ان الشيخ قبل متابعيه في الانصاف والسلاح فوعد ذكر منها ابن الرجب في القواعد ذكر منها ابن الرجب وتبعه في المصار 16 تبايد يقول ذكر منها ابن الرجب وتبعه في المصار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بأفثان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيق رحمه الله تعالى فإن قيل فإنفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعم على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في غير اللعان ويدل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان وقال أيلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم كما أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد فالجواب من أرضا أحمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بأث عليه الصلاة والسلام على من أوقع الثلاثة دفعة واحدة في غير اللعان وعدم انكاره على من أوقعها في اللعان ثم يدل على أن من أوقعها في اللعان أنها لم تصادف محل فوجودها مثل عدمها فالإنكار عليه لا أثر له لأنها لم تصادف محلاً كما اث غيره او زوجته التي خرجت من العدة او البائن ولو صادفت محلا وهذا كما اخذ من اقراره عليه الصلاه والسلام من اقراره عليه الصلاه والسلام عدم انكاره مما يدل على جواز الايقاع ثلاث دفع واحده لا عليه كما غضب على من القعها دفعه واحدة من غير اللعان نعم فالجواب من أربعة أوجه الأول الكلام في حديث محمود بن لبيد فإنه تكلم فيه من جهتين الأول أنه مرسل لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت ولادته في عهده صلى الله عليه وسلم وذكره في الصحابة من أجل الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع الثانية أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا أعلم أحدا غواه غير مخرمة ابن بكير يعني ابن الأشج عن أبيه ورواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلا كثير من الذين يصححون الرواية من وجهادة إن وجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه ولا يحتمل تزويره فإنه يرويه بلفظة وجهادة يقول وجدت بخط فلان أو وجدت بخط أبي وذكرنا مرارا أن عبد الله بن احمد كثيرا ما يقول وجدت بخط أبي فالرواية بالوجادة مصححة عند جمع الأهل العلم والحافظ ابن استدل استدللها بحديث حسنه مما رواه عرفه وغيره في أوائل التفسير عند قوله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب شوفوا عبد الله الكذير الأول الذين يمنون في الغيب نعم قال ابن حجر قال ابن حجر في التقريب روايته عن أبيه ويجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلا قال مقيده وعفى الله عنه أما الإعلان الأول بأنه مرسل فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل ونقل على ذلك الاتفاق لها حكم الوصل فمن الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصوابين خلافا لأبي صحاق الاسفرايني الذي يقول مرسيلهم مثل غيرهم لأنهم قد يروي عن تابعين صحابي صغير معاشرتهم ومعاصرتهم للتابعين أكثر نعم الاتفاق نقل على أنه لا تطم الوصف نعم ومحمود بن لبيد المذكور كل روايته عن الصحابة كما قاله ابن حجر في التقريب وغيره والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث لا رياضه مخرمه عن ابي والمسلمون مجمعون على قضوء مقدم الذين يمنون بالغيب من والمسلمون مجمعون على قضوء احاديث مسلم الا بموجب صريح يقتضي الرد فان حق ان الحديث ثابت الا انس إلا أن الاستدلال به يرد يعني من حيث الثبوت ثابت لأنه من طريق يعني فجاء الموسيقات مخرج الله في الصحيش وأما بالنسبة ما يدل عليه الحديث ما يدل عليه الحديث وما يستنبط منه فيه مقاولة لألف علم ومناظم نعم يرد الا ان للاستدلال به يرده الوجه الثاني وهو أن حديث محمود وهو ان حديث محمود ليس فيه التصريح لانه صلى الله عليه وسلم انفذ الثلاث ولا أنه لم ينفذها وحديث سهل على روايه المذكره فيه التصريح بانه انفذها والمبين مقدم على المجمل والمبين مقدم عليه مقدم على المجمل وما تقرر في الأصول بل بعض العلماء احتج لايقاع الثلاثة في حديث المحمود هذا بوجه الاستدلال به ووجه ووجه الاستدلال به أنه طلق ثلاثا يغن نزومها فلو كانت غير لازمة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير لازمة لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة الوجه الثالث أن إمام المحددين محمد بن ابن لكن إذا طلق بعدد هل يلزم منه أن يكون يرى لزوم هذا العدل إنما يكون من شدة مغضه لهذه المرأة أو لشدة غضبه أو قوة الموقف او ما أشبه ذلك يعطي في كان يرى وقوة مثل اللي يطلق ألف مرة ألف طلقة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ ابن جبل عاشر عشرة وقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا عجرا آمنا بالله والتبعنا قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجراء مرتين ثم رواء من حديث أمرة بن ربيعة عمرزوف بن نافع عن سالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه قل بكثير وهذا الحديث ذي دلاله على الحمل بالوجاده التي اختلف في الذي اختلف به الحديث كما قرات في اول شرح البخاري لان مدحهم على ذلك لانه مدحهم على ذلك وذكر انهم اعظم واجرا من هذه الحيثيه لا مطلقا وكذا الحديث الاخر الذي رواه حسن بن عرضه العبدي قال حدثنا اسماعيل بن هياش الهمسي عن المغيرة بن قيس التميمي قال المغيرة بن قيس التميمي عن عمل قال جدي قال قال الله صلى الله عليه وسلم اي جود خلقي اعجبوا اليكم قال لهم لا يؤمنون او عند قالوا ان فالنبيون قالوا لا يؤمنون او لحيانزل عليهم قالوا فنحن قال الملائكه لا تؤمنون وانا بين اضلكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الي ايمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها من فيه قال, قال أبو حاسم الرازي المغير في مقايس البصري منكر الحديث لا أخر لأرقصود أن الحافظ حسن الحديث واستنبط من العمل بلوجه رحمه الله ولا ما هذه مساله الذاكر القطعه يعني الايمان بس الايمان, الإيمان. <تصفيق> شيء لا لكنها مرسلة من من وجد ان من في لكن هل لفظ خلقه هؤلاء وأخذ عنهم إذا وجد بخط شيخه إذا وجد بخط شيخه هؤلاء الدليل أستاذ الله بيحارب بن كريم وجدوا بعدا قطاعا طويل بينهم وبين ما وجدوه وهم يقولون إذا وجد بخط شيخه كما كان عبد الله بن عبد يقول بخط أبي أم بعد انقطاعاً طويل لا بد أن يكون هذا الشيخ معروف مثلاً وجدت خط وفيه حكم شارعي لعالم من العلماء وهذا كثير ما يوجد التعليق على الكتب ويوجدت التعليق على الكتب ويقولوا وجدت التعليق للشيخ فلام على كتاب المغني على كتاب الروض يقول كذا وهو مباشرة تنسب إليه هذا الكلام مباشرة تنسب إليه هذا الكلام أو تقوى جدت بخطه لا بد تبين أحيانا بعض الخطوط معروفة يعني من خط شيخ الإسلام والعلماء اللي اشتهرت خطوطهم هل من البيان؟ هل يلزم أن وجدت بخطه وجدت بخطه أو تقول قال فلان مباشرة إذا كان إذا كان ممن استهل خطه وعرف واستفاض بين الناس فلا مال من نسبة إليه كما كما إذا استفاض الكتاب كنت تقول وجدت في المغني ولده قالب قداما ها عين لأن الكتاب استفاض وعرف حيث لا يشك فيه إذا استفاض الخط واريد اذا شك فيه لا معنى للمنتسق وان كان البراء ان تقول وجدت بخطه فيما خاله لكن تحقق فيه الشرط الذي في عند اهل العلم انه وجد بخط من بخط شيخ مثلا او في انقطاع لكن هل ادركهم في المرسلة, في المرسلة. نعم. الوجه الثالث أن إمام المحدثين محمد بن اسماعيل البخاري البخاري رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله باب من جوز الطلاق الثلاث وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره في الاحتجاج بإمثاب الثلاث دفعة الوجه الراغع هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة كحديث بن عمر وحديث الحسن بن علي وإن كان الكل لا يخلو من كلامه يعني كونه أورد الحديث مرة في قصة اللعان ومره بدون لعان دليل على أن البخاري لا يرى اقتران ذلك باللعان أنه يرى مطلقا عدم الفرق بين اللعان وغيره ومن من قال في أن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وحماد وصحى عن سعيد بن المسيب كما نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري وعن الضحاك والشعبي إذا أكلب نفسه ردت إليه امرأته وبهذا كله تعلم أن رد الافتجاج بتقريره صلى الله عليه وسلم هو يمر العجلاني على, إيق... على إيقاع الثلاث دفعة بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإن... فإنا لا نسلم أن سكوته صلى الله عليه وسلم لا دليل فيه بل نقول لو كان... لأنه عليه الصلاة لا يكر على باطل صحيح أن الفرقة حصلت باللعان والطلاق تأكيد لكنه أوقعه بلفظ ممنوع الشر سكوته عنه عليه الصلاة والسلام يدل لكن يمكن أن نقول هل سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على جوازه جواز اللغة كونه يدل على وقوعه كما مشى عليه الشيخ لكن خلنا نقول هل سكوت يدل على جوازه وقد أنكره وغضب فيما سبق ولا يدرأ أيهما المتقدم ها هل سكوت يدل على جوازه إذا ما يتم الاستدلال للشيخ لأنه كان ما يدل على الجواز فلا يدل على الوقوع جواز اللف ولماذا خضب في المناسبة الأخرى لماذا خضب في المناسبة الأخرى قد يقول قائل أنه بيّن في مناسبة ولا يلزم البيّن في كل مناسبة ها؟ إذن لا يتم الاستدلال أيضا وعلى أي حال لا يتم من استبلال بحديث اللعان لأنه بيّن في موضوع غضب ويلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم نعم بل نقول بل نقول لو كانت لا تقع دفعة لذيّن أنها لا تقع دفعة ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقدّم ومن أدلتهم حديث عائشة الثالث في الصحيح في قصة رفاعة القرضي وامرأته فإن فيه فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي الحديث وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المتقدمة فإن قولها فبت طلاقي ظاهر في أنه قال لها ان في طالق البت قال مقيد الله لكن, لكن جاء في روايه انه طلقها تمام ثلاث انقات وهذه مبينه نعم قال مقيده عنه الله عنه الاستغلال بهذا الحديث غير ماهض فيما يظهر لان مرادها بقولها فبت طلاقي أي بحصول الطلقة في الثالثة ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت طلقني آخر ثلاث سطليقات وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي وأنه لم يكن دفعة واحدة ومن أذلتهم حديث عائشة في الثابت في الصحيح وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضا أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي مسألة بمجموعة ما ذكره الشيخ وذكره وغيره لا تزال مشكلة كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر الثلاث واحد هذا ما فيه إشكال فجاء عمر رضي الله عنه فأمضاها بحضور الصحابة بحضور الصحابة منذ الثلاث صارت تبين بها هل عمر يملك النزخ ما يملك النزخ هل هذا تعزير معناه أنه لفترة معينة حتى يتأدى بمن يفعل ذلك ثم يعود الحكوم وبعدين محضر جاء الصحابة والامر الثاني انه تبناه الائمه الاربعه واتباعهم الى يومنا هذا هذا الذي يولد اشكال ويجعل الانسان يتريث مثل هذه المساله اما الاذنه التي ساقها الشيخ رحمه الله كلها محتمله ما في شيء يعني ملزم وقاطع فكون الائمه الاربعه كلهم يوقعونها واتباعهم الى يوم من هذا له هانئ ضائل مما فعله عمر رضي الله عنه ها شلون حد الخمر عمر رضي الله عنه انف الاشياء ما كانت على عياته عليه الصلاة والسلام ولم يكن له ليبتدع في دين الله حاشا وكلا ولا أن يخاله ما جاء عن الله وعن رسوله وكان ذلك من محضر الصحابة فلولا أن له مستند حوله الصحابة رضو الله عليه ما ولا خالفوه فما فعل هو خليفة الراشد الذي أمرنا بالاختداء به عليكم السنة وسنة قلباء الراشدين اقتدوا بالذين من بعده هذا بكرة وعمار هذا عندي ما يرد في هذه المسألة وهذا الذي يوجد عند الطالب العلم وقفه بعدم ترأه لأن العبرة بالدليل على كل حال وفوق كل شيء لكن يبقى أن الدليل له ظروفه ولا يملك أحد النسخ والنسخ لا يكون إلا بنص فهل يتصور أن عمر جرى على النص ورفع حكمه بالكلية وتبعه الأئمة أئمة الإسلام إلى يومنا هذا بدون مستند عندي هذا أقوى ما يؤثر في المسألة أما الأدلة كلها محتملة هذا من السوق الشيء يأتي بدليل وينقبه ويعترض عليه ويرد على كل حتى الأدلة التي جاءت بخصوص المسألة ما فيها دليل واحد يصلح من اعتراض نعم ها ألزم بالثلاث أنا قلت بكل عمر الحاشة هو أن يبتدع بدين الله أو أن يرفع حكما ثبتا عن الله وعن رسوله بدون مبرن وبدون سبب مسألة السياسة الشرعية تنظ على الدار كله وتبناها أهل العلم قاطبة حينما يقولون أن الإمام قيت المباح هل معنى هنا يرفع الحكم الشرع بالكلية؟ إمام مثل عمر رفع حد السرقة في المجاعة لكن هل استمر الرافع خلاص في وقتها والآن يطالبون من الحاكم يقيد المباحبون ويرفع الأحكام الشرعية كلها كل ما يريده الحاكم ينفذوا وخلاص رفعوا قيدوا هذا تشريع هذا معلومة الحاكم شرع أو بقييد المباح قيد المباح في ظرف في, قضية في مسألة خاصة في قضية أين تحتمل ذلك وتقتضيه أما تقييد المباح ورفع الحكم بالكلية هذا تشليع ليس من تقييد المباح no. لكن هل اللي فيه اللي اصل اصل شرعي مثل هذا كلام خطير جدا شوف اللي يسوونها بالدساتير وش يسوون بالاحكام الشرعيه ويقولون هذه مصالح وهذه سياسه وهذه عمر غير وش غير ما زال الى الان طيب لكن هلا اذا مسابت هذه الاحكام صح اي ما ما عندهم مشكله يقول لهم لا صحاب ما عندهم ادنى مشكله يردوا عليه في شك نعم وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضا أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول فإن قوله ثلاثا ظاهر في كونها مجموعة واعترض الاستدلال بهذا الحديث لأنه مختصر من قصة رهاعة هل هي قصة واحدة هذه فاطمة هل هي قصة واحدة مع زوجين مع زوج واحد او قصتين مع زوجين وكل منهما اسمه رفاعة في القصتين ها هل يكون قصة وقصتين؟ لا بناء الحلال في المرتين يأتي خطب في رحمان بن الزابير وإنما معه مثل هدبت الثوب ويأتي ثاني خطب في القصة الثانية ها؟ من وقد قدنا قريبا ان بعض الرضايات الصحيحه دل على انها ثلاث مفرقه لا مجموعه ورد هذا الاعتراض بان غير رثاعه قد وضع لهم امرؤسه نظير ما وقع لرفاعه فلا مانع من التعدد وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ بن حجر في الكلام على قصة رفاعة فإنه قال فيها ما نفسه وهذا, وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى وأن كل من رفاعة القرضي واذاع النظر النظر وقع ايضا بين الندنوي له مع زوجة له طلاق فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير وطلقها قبل ان يمسها فالحكم في اصطفهما متحد مع تغير الأشخاص وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب انتهى محل الحاجة منه بلفظه ومن أذلته ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل رجل طلق امرأته ثلاثة طبيقات جميعا فقام مغضبا فقال صلى الله عليه وسلم أيلعبوا بكتاب الله وأنا غين أظهركم وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه أن المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة فلو كانت لا تقع لغين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقع لأنه لا يجوز في حقه تأثير البيان عن وقت الحاجة إليه وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا إن إثناده جيد وقال الحافظ في بنوض المرام روا رواته موثقون وقال رواته موثقون وقال في الفتح رجاله ثقات فإن قيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه بأن ذلك الجمع للمطلقات بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالجواب أن كونه ممنوع ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع ويدل له ما سيأتي قريبا حيث شخصا استلم الراتب وصرفه في يوم فلا يستحق اللوم هو له في فصحة يتوقفه إلى آخر الشهر لكن هل يقول لعقودك باطئ هل انشريت بهم هو له فصحة ينقصد هذه الطلقات الثلاث حالها عمرها ولا يحتاج شيئا منها فيما بعد بهذا الظرف كأنه تعجل وصرف كل ما ما أتيح له شرعا في دفعتي يستحق اللوم والغضب لا لا أبوهي بلوم على كل حال نوم خليه نعم ايه؟ وقعت لما وقعت يعني مع الغضب الشديد كون تلقى هو الحائد وأمر براجعتها مع ذلك هل وقعت لما وقعت مثل هذه المسألة يقول ماهير يقول يقع يقع مثل هذا الطلاق يقول شارح التجريد الشرقاوي شيخ الأزهر وقال وانتصر ابن القيم لشيشة ابن تيمية التابع للروافض والخوارج فقال بعدم وقوعها توقع الطلق بسهل ما يدل على أن الجماهير كلهم على أنه يقع لكن يبقى أن الأحاديث فيها ما يدل على الوقوع فيها ما يدل على عدم الوقوع واقوى ما يستدل به لعدم الوقوع الحادث الذي اورده الشيخ هنا ما حدث في هذا ما ليس منه من الفوارق لان لا سامدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم اموره فل يراجعها المراجعه لا تكون الا بعد بعد ايش الطلاق المقصود ان الادله ما جاء في قصة عبد الله بن عمر يعني فيها مثل ما في هذه الاحاديث سواء لكن إذا نظرنا من حيث المعنى هل النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها ليكسر الطلاق يعني بدل موحدة صنة ثنتين هل هذا المقاصد الشارع ها هل بدل من أنطلقها واحدة وقلنا وقعت يأمره بمراجعتها لذلك تقع ثانية ما يدل على أنها لم تقع لم تحسب عليه هذه من الروايات مثل في دلالسيا مثل في مور هو نعم ما في ما كان فيه. ويدل له ما سيأتي قريبا عن ابن عمر من قوله لمن سأله وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرت به من طلاق امرأتك ولا سيما على قول الحاكم إنه مرفوع وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح ويؤيده ما سيأتي إن شاء الله قريبا من حديثه المرفوع عند الدار خطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كانت تبين منك وتكون معصية ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء الله عن ابن عباس بإسناد صحيف أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعه إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وفي الجملة فالمناسب لمرتكب المعصية التشديد للتخفيف بعدم الإنسان يعني هذا ما صنعه عمر رضي الله عنه لكن لا يكفي هذا في رفع الحكم المستقل لا يكفي هذا التعليل في رفع الحكم استقر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنه في عهد أبي بكر إلا بذليل مقاوم تصف واقع تصف واقع هذا اللي حصل بعد عمر ولم يشتهر طيلة القرون إلى أن جاء شيخ الإسلام فشهره يعني طيلة القرون من عمر إلى شيخ الإسلام ما تلعب الناس بالطلاق يعني يفتو يعرف عنه ذاه اشتهر وتبناه الناس لا يقول لهم على كل حال مسألة ما زالت مغضلة ومثل عضل المسائل هذه تحتاج إلى شجاعة بس ما هي بشجاعة شاية من من علم دعم ومن أذلتهم ما أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فقلت يا رسول الله فرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية وفي إثنابه عطاء للخراساني وهو مختلف فيه وقد وثقه الترمذي وقال النسائي وأضوحات لا بأس به وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد وقال البخاري ليس في من روى عنه مالك من يستحق الترك غيره وقال شعبة كان نسيا وقال خطوة المثال سعيني روى عنه مالك هو ضعيف ابن أبي المخارق ومالك رضي الله عنه مع حذقه ونباهته يذكرونه أنه قال غرني بكثرة جلوسه في المسجد فرواحا وإلا أهل العلم يستدلون برواية مالك على تذفيق الرجل نعم وقال ابن حبان كان من سيار عباد الله غير أنه كثير الوهم سيء الحفظ يخطئ ولا يدري فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث أعني قوله أرأيت لو طلقتها إلى آخره مما تفرد عطاء المذكور وقد شاركه الحفاظ في أصل الحديث ولم يذكر الزيادة المذكورة وفي إثناتها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف وأعل عبد الحق في أحكامه هذا الحديث بأن في إثناده معل بن منصور وقال رماه أحمد بالكذب قال مقيده وعفى الله عنه أما عطاء الخراساني المذكور فهو من رجال مسلم في صحيحه وأما معل بن منصور فقد قال فيه ابن حجر في التقريب فقة سني فقيه طلب للقوائف انتنع أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب أخرج له الشيخان وغاق الجماعة وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ ومن كان كذلك فليس مردود الحديث لا فيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم من حديث سهل وبما رواه البيهقي عن حسن بن علي رضي الله عنهما فإنه قال في السنن الكبرى ما نصه أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الواسقي قال أخبرنا محمد بن ثميد الرازي قال أخبرنا سلمة بن الفضل عن عمر بن أبي قيس عن إبراهيم, عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخفانية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما ولما قتل علي رضي الله عنه قالت لتهنه لتهني في قال يغسل علي تظهري تظهيرين الشماته اذهبي فانت طالب شو؟ بقاتل علي. بقاتل علي بقتل علي بقتل علي تظهيرين الشماته وقال ابي علي تظهيرين الشماته اذهبي فأنت طالق يعني ثلاثا قال فتلفعت بهيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت مكاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقرى أو ثلاثا مظهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها وكذلك روي عن عمر بن شم شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلتا انتهى منه بلخضه وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي قال فيه بن حجر في التقريب حافظ ضعيف وكان ابن معين إذا كان حافظ من أين يأتيها الضعف شو التوثيق له سببين الحفظ والعداله فهل تضعيفه من جهه عدالته بس هي مو متوافر في الحافظ ها حافظ الشيخ الطبري والشيخ كثير من الائمه محمد بن محمد الرازي ولا اكثر على تضعيفهم اللي هم يقبل يقبلوا حديثه الشيخ احمد شاكر في موضع فتبت له محمد بن محمد الرازي اشهر من ما على هذا ادري والله شيئا قدام عندنا نقط فيه في تقريب تقريب موجود ماذا؟ ما أظنه؟ إمام الشيخ الأعيم الشيخ الطابعي وغيره ما ليه؟ هل مطول تهذيب أو لا؟ ما غير التقريب؟ كمل كمل الشور وكان ابن معين ثنا الراوي فيه وان فيه ايضا سلامه بن الفضل سلامه بن الفضل وأن فيه ايضا سلامه بن الفضل الابرش مولى الانصار قاضي الري قال فيه التفريط صديق صدوق كثير الخطا وروي من غير هذا الوجه ورغى نحوه الطبرانيون تقدم للشيخ ومن كان كذلك فليس مردود الحديث ليس مردود الحديث الصدوق استقر الأمر عند المتأخرين على أن حديثه يحسن لكن يشكل عليك كونه كثير الخطأ يشكل عليك كونه كثير الخطأ وقد يكون الخبر المروي من أخطائه وأوهامه وروا نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة وضعف الحديث إسحاق, إسحاق راهوي بن راهوية ويؤيد حديث بن عمر المذكور أيضا ما ثبت الصحيح عن ابن عمر من أنه قال وإن طلقتها فقد حرمت وإن كنت وإن كنت وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك من حديث ابن عمر أنه قال وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرت به من طلاق امرأتك ولا سيما على قول الحاكم إنه مرفوع وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور فهو ظاهر في محل النزاع فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لن يكن فيه حجة بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة فهو بعيد والحديث ظاهر في كونها مجتمعة لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة وليس محل نزاع هم حرم هم ثلاث مفرقة ها؟ الثلاث المجموعه بدعه ومحرمه مننا لكن الثلاث مفرق ليس وجب ان نطلق كل ما وجد سبب الطلاق كل ما وجد السبب المقتضي استمناء لا ما يكون اجتماع ولا مفرقان بانساب ثالث ثالث ثالث أو طارق. لا لا لا, لا. هو ي... شيخ الإسلام حتى لو فرقت بها لا قد يخفى عمر ها قصد ابن عمر أنا مفرقة في اللطف لا, لا, لا يخفى ابن عمر لا يخفى هذا لا يخفى لا يخفى عليه أنها <تصفيق> لأن والحديث ظاهر في كونها مجتمعة لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها لا أنا محرم محرم علي ثلاثا متفرقة لا يخفى على أحدا أنها تغينها نعم لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة وليس محل نزاع ومن أذلتهم ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة ابن الصامت قال طلق جد امرأة له ألف تطليقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم متق الله جدك أما ثلاث فله وأما فسع مئة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وفي رواية إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وتسعمائة وسبع وتسعون اسم في عنقه وفي إثناده يحيى بن العلاء وعبيد الله بن الوليد وإبراهيم بن عبيد الله ولا يحتج بواحد منهم وقد رواه بعضهم عن صدقة ابن أبي عمران عن إبراهيم ابن عبيد الله ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه عن جده ومن أذلتهم ما رواه ابن مادة عن الشعبي قال قلت لفاطمة يعني عبادة ابن الصامت عبادة من النقبة الأوائل وقت قبل الهنجره وقت البيعه الاولى والثانيه موجود وكبير يعني ما صار نقيب وصغير وجده <تصفيق> الذي طلق والله تحتاج للمراجعه ها شو ما هذا اللي بالمداله مثل الحديث عليه ها؟ شكرا عين عبادة من الصعب تولي تطلق ألف الصحابي الجليل تطلق ألف نعم ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال يمكن أن يتعلم بك فيها نقاط يمكن أن يقول ناجة فيها في الوقف الدرس لأن الفاضع جميع ما تخير عن الشعبي عن ابن ماجه عن الشعبي وما رواه ابن ماجه عن الشعبي ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي رواية أبي أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قريس قالت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت وفي مسلم من رواية أبي سلام اشتغل عبد الله شخا حدث هي ولذا الكامره انبرس وسلمت ان تعتد لدى ام شريف ثم عند ابن ام مكتوم فينا رجل احمد نفس هو بضعف السند الذي به ضعف, ضعف المدني أوجد ضعب السنة هو الظاهر ما نحتاج إلى طبعه شو يعني ابن عبيد الله بن عبادة يعني يطلق عبادة بن الصامد طيب فقال إن جدك الراوي يقول قال ان جدك متق الله متق الله جدك ها المطلقه الجد لكن هذا جد ابراهيم وهل ابراهيم يروي ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث او إن الراوي عباده بن صامت ان الجد جده كده ما فيه بعد نعم وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاه أن يقتحم علي فأمرها فتحولت وفي مسلم من رواية أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن, بن المغيرات المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن إلى آخره وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت فطلقني البتة قالوا فهذه الروايات ظاهرة في أن الطلاق كان بالثلاث المجتمع ولا سيما حديث الشعبي لقل يسأل حدثيني عن طلاقك نعم لقول لا في ولا في حديث الشاعري لقولها فيه فاجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لا يحتاج إلى الإخضار باجازته الا الثلاث المجتمعه اما الثلاث المتفرقه محتاج يسال عنها والان عن جوازها والان نعم ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضا أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبي عمر بن, تحت أبي عمر بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة وتظهر أن المقصود منها وأن ذلك وقع مفرقا لا دفعه ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات عمر هذا أبو, أبو عمر بالحفص قالوا بساعة رفاعة القرضي أو ساعة الأسبوعات عند رفاعة القرضي رفاعة النظري أبو عمر بالحفص ولا لا يمتن أن تأخذ المرأة ثلاثة أزواجه أربعة أو خمسة والمرقفات عند العرب فيه من ولا يرون بأس سيان ينكح المطلقة من روتين أو ثلاثة فالمصعب تزوج حائشة من طلحة الخامس ودفع عليها ألف, ألف خطبها بعده وليد بن عبد الملك ورفضت ما عنده مشكلة في هذا لكن في الغرابة في كون الثلاثة كلهم يفعلون هذا الفعل يطلقون ثلاثة دفعة واحدة ويجي عبد الرحمن بن الزبير المعرف الذي يعرف نفسه في الضعف يخطب هذه الزوجة هذا اللي محل يعني استغراب نعم حتى نقول لنا قصة واحدة ثلاث قصص نعم صلى الله عليه وسلم جمع المقصود جمع, جمع الثلاثة وقت وقت جمع الثلاثة <تصفيق> خصف أنها طالق ثلاثة أو طالق ثلاثة أو طالق طالق طالق, أو طالق, طالق, أو طالق, طالق, طالق, طالق, طالق لم تخلى لها رجعة اللي يرى عدم وقوع الثلاث دفع واحدة كشيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بينه بأنه ما ما آه آه تمتع بما جعله والله له فيه فسحة وانو استعجل الامر له فيه مندوحه نمستدرم تخلوا له مراجعه خلاف همنا في الاجتماع هل اقصد الاجتماع بلا في موافقه او في وقت موصل لنا اذا لازم او تلقاني البت لازم بنفس او يا الفاضل المستنير راك ثالث ثالث احتمالات كلها موجوده آخر ثلاث تطبيقات شوف بعض الروايات لان انا مفرخة. البتة الثلاثة لكنها كناية تحذى جلانية نعم فسح طيب نعم ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البيت بين صيغ البينونة الثلاث يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة والثلاث المتفرقة لتعبيرها في بعض الروايات بلف طلقني ثلاثا وفي بعضها طلقني البتة وفي بعضها بلف فطلقني آخر ثلاث تطقيقات فلم تخص لفظا منها عن لفظ لعلمها بتساوي الصيغ ولو علمت أن بعضها لا يحرم لح ترزت منه قالوا والشعبي قال لها حدثيني عن طلاقك أي عن كيفيته وحاله فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باستلاف ألفاظها وتثبت حتى يعلم منها لأن الصيغ وقعت بينونتها فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المكورة عنده هكذا ذكره بعض الأجلاء والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى فالاستقلال من هذا الحديث من أصله يزول وينتهي لقلنا بأن الروايات الصحيحة الأخرى هذه روايات وإن كان الصحيحه لكنها مجمله بينتها الروايه الصحيحه التي فيها آخر ثلاث تطليقات فلاكم فيه دليل على جمع الطلاق ثلاث لا على الجواز ولا على وقوعه نعم وتثبت حتى يعلم منها بالن وصا شان هو نعم بالاجماع الذي تذاع له الناس اراد ان تتثبت منها بنفسها هل بيقبل الإجمال وهو اراد ان تتثبت لا من بها شو باي, بأي الصيغ وقعت بينهما هي من الصيغه اللي لا لا باي ومن أذلتهم ما رواه أبو داود والدار قطني وقال قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح والشافعي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن فدان والخاتم عن ركانة ابن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلى واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانه والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عُثْنان فهذا الحديث فححه أبو داود وابن ثبان والحاكم وقال فيه ابن ماجة سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول, يقول ما أشرف هذا الحديث وقال الشوكاني في, في نيل الأوطار قال ابن كثير قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله وهو نفس في محل النزاع لأن تحليفه صلى الله عليه وسلم لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة لأن البتة كناية والثلاث صريح ولو كانت حاجهنيه كما فعل المحركانه وما اراد الا واحده لكن لو نواها ثلاث وقعت اما طلقها ذل الفايصليح لا تحتاج الى نية الحديث ما في شيء ما في للبته تسال عن هذا الحديث اللي انا لم يبت قرر الشيء لا حين ناقصه الصبر لن انتهى نعم ولو كان لا يقع اثر من واحده لما كان لتحليله معنى مع سياق هذا الحديث بما قدمنا من الاحاديث وبما سنذكره بعده ان شاء الله تعالى وان كان الكل لا يخلو من كلام مع أن هذا الحديث تكلم فيه لأن في إثناده الزبير بن سعيد بن سليمان ابن سعيد بن سعيد ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي قال فيه ابن حجر في التقريب لين الحديث وقد ضعفه غير واحد وقيل إنه مسروك والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين الحديث لا يقبل إلا بمتابع فالذي ضعفه لا يوجد المتابع فإذا وجد المتابع والتليم تضعيف لا يقبل إلا بمتابع ليكون مقبولا قال فإن توبع فمقبول وإلا فلي إلا متابع م. وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضرب فيه يقال ثلاثا وصاره انت لواحده وصحها أنه طلقها البتة وان الثلاث ذكرت فيه على المعنى وقال ابن عبد البر وقال ابن عبد ابن عبد البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث وقد قدمنا آنفا تصيف ابي داود تصيف ابي داود وابن حبان والحاكم له وأن ابن كثير قال إنه حسن وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله فحديث ابن عمر عند الدار قطني وحديث الحسن عند البيهقي وحديث أهل ابن سعد الساعدي في, في لعان عويمر وزوجه ولا فيما على روايتي فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الثلاثة بلفظ واحد كما تقدم ويعتضد أيضا بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن حمد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك, أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن قال لا ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قسادة عن كثير مغلبني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرف فرجعت إلى قسادة فأخبرته فقال نسي وقال اكترني ذي لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهاد الأول أن البخاري لم يعرفه مرفوعا وقال إنه موقوف على أبي هريرة ويجاب عن هذا لأن الرفع زيادة وزيادة العدل, وزيادة العدل مقبولة وقد رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد مرفوعا وجلالتهما معروفة قال في مراق السعود والرفع والوصل وزي وزيد وزيد اللف وزيد محطي. وزيد محطي. زيد. محطي. والرفع والوصل وزيد اللف مقبولة عند إمام الحذر إلى آخره الثانية أن كثيرا نسيه ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ عارض الوصل مع الابسال مع, مع الابسال والوقف والرافع وزيادة الثقة والقابول مطلقا أو الرد مطلقا هذه قواعد تقوها المتأخرون لا يقبلون زيادة الثقة ويحكمون للوصل ويحكمون للرد مطلقا لكن صالع المتقدمين أحياناً يقبلون وأحياناً يردون فبعل القرائل ما في قواعد مطردة عندهم الثانية أن كثيراً نسي ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يضطل رواية من روى عنه لأنه يقل راو يحفظ طول الزمان ما يروي وهذا قول الجمهور وقد روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ونسيه فكان يقول حدثني ربيعة عني ولم ينكر عليه وأشار إليه العراقي في ولم ينكر عليه أحد ولم ينكر عليه أحد واشار اليه العراقي في الفيهسه بقوله وان يرده بلا له يرده بلا أذكر اذكر او بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد راوا الحكم للذافر عند المعظم وصفه الاسقاط عن وحقي عن بعضهم فقصه الشاهد واليمين اذ نَسِيَ يَهُو سُهَيْلٌ الَّذِي أَخَذَ عَنْهُ فَكَانَ بَعْدَ الرَّبِيعَةِ عن عَنَّسَهُ يَرْوِيهِ أي يضيع يعني أي بالله أي يضيع يعني أن يضيع فَكَانَ بَعْدَ الرَّبِيعَةِ عن عَنَّسَهُ مولى ابن سمورة كما قال ابن حزم إنه مجهول ويجاب عنه لأن ابن حجر قال في التقريب إنه مقبول ومن أدلتهم ما رواه الدار قطني من حديث زادان عن علي رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البثة فأغضب وقال أتتخذون آيات الله هزواء أو دين الله هزوا أو لعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وفيه إسماعيل بن أمية قال فيه الدار قطني كوفي ضعيف ومن أذلتهم ما رواه الدار قطني من حديث حماد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيد عن أنس قال امير و هو ابن سماه لكن يقول سمعت مصمص سمعت انس عبد العزيز الصاحب يروي ان انس مباشره حد هنا وان قال سمعت انس انا كنت يقول عبد العزيز تفصيل صيغه الروايه قال سمعت انس ابن مالك يقول سمي... سمعت أنا معاذ لجبل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ألزمناه بدعته وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذارع الذرع أي الذرع الذكر الذكر الأنف قبل الله وبعده هذا وفي سنته اسماعيل ابن اميه الذراء وهو ضعيف ايضا فهذه الاحاديث وان كانت لا يخلو شيء منها من نقل فإن كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلا والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا وفل... المعتبر بها يعني الذي ضعفها غير شديد أما ما كان ضعفه شديدا فلا يعتبر بهذا إذا تزاينت مخارجها شد بعضها بعضا فصح مجموعها للافتجاج فصالح صالح فصالح مجموعها للافتجاج وصالح مجموعها للافتجاج ولا سيما ان منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاقك كانت البتة وحسنه ابن كثير ومنها ما هو صحيح وهو رواية إنفاذه صلى الله عليه وسلم طلاق عويمر ثلاثة مجموعة عند أبي داود وقد علمت معارضة تضعيف حديث بن عمر عند الدار قطني من جهة عطائم الخراساني ومعلّب لمنصور وشعيب بن زريق إلى آخر ما تقدم لا تفاصل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوياء وقال النووي في شرح مسلمنا نفسه واحتجل رحل جديد إذن الكلام النووي نريد أن نادف على مقيده حسنا لكن إذا كانت تابع لكلام النوى نطف عليه إنك سلاقه يا شب نقل كلام ها؟ ما ثم أبقى إلى درس واحد الله مستمع